يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إن من عبادك من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم اللهم أعذنا منهم ومن أحوالهم اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والأهواء والآراء الضالة ما ظهر منها وما بطن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 في غير ضرّى مُضِرَّةٍ ولا فتنةٍ مُضِلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداةً مهتدين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفة والعافية والمعافات في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفة والمعافات في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا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 يا منجي المؤمنين من الغم يا من نجيت نوحا من أمواج كالجبال وكشفت عن أيوب الضر والبلاء يا من جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما يا من فلقت لموسى البحر فأنجيته من فرعون وجبروته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 اللهم ارحم من طال به المرض والبلاء اللهم رحمن طال به المرض والبلاء رحمة من عندك اللهم إنا نسألك إن نسألك أنت تكف عنا وعن المسلمين شر العين والسحر والمس والحسد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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع دخلهم واغس بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب لا بيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا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 اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا اللهم اقطع دابرهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضى اللهم وفقه وأعنه وسدده وأيده بروح منك يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين